حعر�فنا الدنيا بيدينا عشان خاطر معاك في الغيب ودين علينا في عانينا عشان لينا فلؤىalnız حعر�فنا الدنيا بيدينا عشان خاطر معاك في الغيب ودين علينا في عشان لي الفلو انا نصير قدري مكتوب علي نمشي خطوي وماشيه بتائهين <تصفيق> وسكه تودع على سكة توفي سكه ثانيه تجيني قدري مكتوب عليه نمشي خطوي وماشيه بت سكه تودع لسكه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <من الحت. تصفيق> <تصفيق> فتبتأي الدنيا تعيد علينا مشاعرنا نشب نبص على بكرة نشوفنا بين ناس غيرنا كبرنا خلاص وما صايرنا مركب على الأموال نبيل المابيء والحاضر وبنعايز وبين المحتاج ساعة البعد بقى علىك يداوي في القروح في الطيب قدر مكتب علي نمشي ho viuu baixia vetre ti Vo ser quet tu et dia la seca Tu et dir sec que tanani aquí Jodolme que tu va nem així